بالورقات وكنت بطرحت ان احنا نعمل مراجعة سريعة على اللي فات صح كده احنا هنعمل مراجعة طبعا سريعة مش, هن... مش هنقول نفس الكلام بس هنفكر كده بس بالعناصر الرئيسية اللي كلمنا عليها كلمنا الاول في المقدمة على النقاط اللي مكتوبة قدامك ده هي اللي هي ايهو علم اصول الفقه وإيه هي القضايا التي يتناولها و هي رتبة هذا العلم ومدى أهميته وحكم تعلمه ومصادر العلم وكيف نشأ برضه هنتكلم على من أول من ألف في هذا العلم اتجاهات التأليف كيف تطور واستقر الكتب الهامة المؤلفة في هذا العلم أهمية كتاب الورقات من هو الجويني أهمية شرح المحلي من هو جلال الدين المحلي ده الجزء اللي هو الخاص بالمقدم. طبعا المفروض يعني لما فكرين إحنا قلنا إن عند وصول الفقه هو قواعد استنباط الأحكام من الأدلّة طبعا دي مراجعة أنا ما بشرحش دلوقتي بس بذكر بالجزء اللي فات قواعد استنباط الأحكام من الأدلّة قلنا قواعد استنباط الأحكام من الأدلّة اللي هي مجموعة القواعد اللي الفقيه بيطبقها على الأدلة شنو يطلع منها الإيه الأحكام تمام؟ ما عندنا مثال قلنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قل صلى بالحكم هنا حرمة الصلاة بعد الفجر والقاعدة أنها يقتضي التحريم الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام التحريم الصلاة حتى تطلع الشمس شمس ده بنسميه حكم تفصيلي. أما الحرمة نفسها اللي هو التحليم بنعتبره دليل إجمالي حكم إجمالي والحديث بنصه ده اللي هو صلاة بعد الفجر ده دليل تفصيلي. أما الحديث النبوي فهو إيه دليل إجمالي قلنا الفقيه بيتعامل مع الحكم التفصيلي ومع الدليل التفصيلي أما الأصولي فبيتعامل مع الحكم الإجمالي ومع الدليل الإجمالي أو أما الفقيه استنباط الإحكامي من الأدلة التفصيلية بأنهي قواعد اللي بيضعها بالأصولي أنا ما زلت بقول أنا براجع ما بشرعش من جديد بلده لا حد عنده إشكال بس كده يهينى big إنما الأصولي بيضع قواعد استنباط الأحكام الإجمالية من الأدلة الإجمالية تعريف هذا الموضوع الفقه, اللي هو قواعد استنباط الأحكام من الأدلة عندنا قواعد استنباط وعندنا أحكام وعندنا أدلة وعندنا مستنبط والاربع حاجات دول بيشكلوا أركان الرئيسية العلم الإيه؟ الأصول أربع أبواب في علم الأصول طيب لهم هم الأحكام والأدلة والقواعد والاستنباط وقلنا ان احنا بنحب نعمل خريطة كده في الأول علشان تبقى متصور المباحث اللي بنتكلم عليها في العلم ده فلما نيجي نتكلم عن الأحكام هنتكلم الأول على الحكم نتكلم على من الذي يحكم بالحكم اللي هو مبحث الحاكم وبعد كده فعل المكلف الحكم ده متعلق به متعلق بفعل المكلف طيب مين هو المكلف؟ دول الأربع مباحث الرئيسية اللي تكلمنا عليهم في باب الإيه؟ بالأحكام بعد كده عندنا الأدلة بنتكلم فيها الأدلة المتفق عليها ما بين الجمهور والأدلة المختلف فيها متفق عليها زي الكتاب والسنة أو هي كتاب والسنة والإجماع والقياس نعم المختلف فيها بها زي البراءة الأصبية والمصلح المرسلة وسد الزريع من قبلنا والقول بأقل مقيل والاستحسان عمل الأهل المدينة قواعد باب بنتكلم على قواعد علاقة اللفظ بالمعنى وعلى قواعد الجمع والترجيح في أحوال المستنبض بنتكلم على ثلاث حاجات الابتهاد, الفتوى, التقليد لو على الحاجات دي كلها إحنا كده خلصنا الكلام على أسئول الفقه ردبة هذا العلم كنا قلنا ده من أهم علوم الآلة طب ليه أول حاجة ثلاث حاجات يمكن الدارس من فهم ما أخذ مآخب أقوال الفقهاء لما يرى أقوال الفقهاء يعرفهما بيقولوا كده ليه لما بيعلى درجة بيعرف يرجح ما بين أقوال الفقهاء نفسه لما الفقهاء يختلفوا على قولين يعرف يرجح ما بين هذين القولين حاجة الثالثة يمكن الدارس من الاجتهاد في معرفة أحكام النوازل لما هي درجة يقدر يجتهد في أحكام الإيه؟ النوازل ودي اللي من حصل لرتبة الإجتهاد فتحصيله شرط في المجتهد حكم تعلمه قلنا فرض كفاية وفرض عين في ثلاث أحوال المفتي والقاضي ومن وجب عليه الاجتهاد أو تصدى للإجتهاد نشأة علم الأصول كنا تكلمنا على إن الأصول الفقه اللي هي عبارة عن القواعد والال القواعد الاستنباط موجودة في أذهان الصحابة موجودة في أذهان التابعين من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عصر الصحابة والتابعين إلى أن دون هذا العلم الإمام الشافعي. الصحابة الذين كانوا يستنبطن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليل العدد مقارنة بعدد الصحاب. أن عدم تدوين العلم لا يعني عدم موجودة القواعد لم تدوّن لعدم الحاجة إليها نوش محتاجين دوّن القواعد هي. وحصل استنباط من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليه أمثلة ليه عزوز بني القريزة قضى علي بن أبي طالب في النفر الثلاثة حديث أبي سعيد الخضري في التيمم الأمثلة بقى مش هنعدها ولا نعدها بلاش نعدها ولا أنتو أنا مش عيد لو عايزين نعيد قوله مثال واحد بش نجيب المثال الثاني قضاء علي بن أبي طالب في النفر الثلاثة مثال ده حديث زيد بن الأرقم قال قضى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على مرأة في طهر واحد فجعل يخيرهم واحدا واحدا أترضى أن يكون الولد لهذا فأبو فقال أنتم شركاء متشاكسون تأقر بينهم وجعل الولد الذي قرع وجعل عليه ثلث يديه للآخرين فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت أضراسه مثال ده مثال لإكتراث من علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح إن ثلاثة وقع على امرأة في طهر واحد. إزاي وقع على امرأة في طهر واحد؟ كانت أمة والأمة ده دهيت هم شركاء فيها. والحكم الشرع إن لو واحد وطأها الاثنين تاني ما ينفعوش إيه يطأه. هم ما يعرفوش فوطأه. ما يعرفوش الحكم فوطأه. ثلاثة وطأه. حملت. الولد ابن من في الثلاثة، ففي الرواية تانية ر يقول طيبة بالولد لهذا يعني هما الثلاثة يقول الأولاني والثاني الولد يبقى ابن الثالث يقولوا لا، طيب الثاني والثالث الولد يبقى الأولاني ابن الأولاني يقولوا لا، الأول والثالث الولد يبقى ابن الثاني يقولوا إيه لا طيبة للولد لهذا طيبة بالولد لا ما أحد شرطه كل أحد يقول الولد إيه ابن فأم أيلهم أنتم شركاء ومتشاكسون طبنا نعمل لكم إيه يعني أعطعوا مثلا وقد كل واحد قسم فأم عمل حكم عمل أرعا واللي طلع الولد من نصيبه قال له عليك تلتين الدية للايه للتانين كل واحد ليه تلت في الدية هو عملي بقى هو قال الولد ده ابن الجارية عبد فالعبد بيقوم مقام بالسلعة في أن هو دلوقتي ملك للايه للتلات. فلو إحنا عندنا سلعة هنقسمها على إيه؟ على التلات. بس الولد ده نفس بشري من فش احنا نقسمه على التلات. كل واحد ليه حق في, في الولد اللي هو التلت. تمام؟ طيب قيمة الولد ده اللي هو فخلاص واحد منهم يأخذ الولد اللي طلعت عليه والاثنين من الولد. كل واحد نصيبه من الولد إيه؟ هيدي للثاني الدية والثالث تلت الولد، تمام؟ فقاس الولد على الـ على السلعة التي يشترك فيها ثلاثة ولا يمكن إيه تقسيمها أن هي واحد بياخدها والاثنين التانيين بياخدوا قيمة السلعة فوجع العب الابن ده لواحد منهم وجعل الاثنين التانيين يخدوا قيمة ال الابن اللي هو الإيه الدي. تمام؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أدرسه. صلى أقر على هذا الإيه الاجتهاد ده في نص الكلام ده ولا ما فيهوش ما نص الا بعد بقى ضحك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بقى في نص لكن علي بن ابي طالب لما عمل كده عمله بلا ايه بلا نص باجتهاد منه رضى الله عنه واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد وده دليل على ان كان في اجتهاد من الايه من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طيب المساله تالت برده تقروه في الورق الاستنباط بقى في عهد الصحابه عندنا امثله كتير فتوة بكر في الجد، فتوة عبد المن في المسألة الحجرية، كلام ابن عباس في العول، فتوة علي بن أبي طالب في الميراث، فتوة عبد الله بن مسعود في الرجل الذي مات عن المرأة التي لم يدخل بها. هنأخذ منهم مثال واحد. نأخذ المثال الثاني اللي هي المسألة المشتركة أو الحجرية أو العمرية واحدة ماتت وتركت زوج وأم وأخين لأم وأخ شقيق تمام زوج وأم وأخين لأم وأخ شقيق الزوج هياخد النص الأم هياخد السدس الأخين لأم هياخد التالت دول أصحاب فروض يعني بياخدوا الأول وبعد كده الأخ شقيق ده عصبة فبياخد ما تبقى بعده ما ياخذوا أصحاب الفروض فما تبقى لهش حاجة طيب. يبقى كده زوج خد النص والأم السادس والأخين الأم خدوا التلت والأخ الشقيق كده مخدش إيه خدش حاجة فالأخ الشقيق ده الإخوة الأشقاء هم كانوا أكثر من واحد راحوا لعمر بن الخطاب وقالوا له هبأنا أبانا حجرهم في اليمن ألسنا أبناء أم واحدة؟ يعني افترض لعمنا أبونا ده مش موجود أصلا ما احنا مع الإخوة الأم معاهم من نفس الأم يعني إحنا تميزنا عنهم بالإيه؟ بالأب فافترض أن الأب مش موجود ألسنا أبناء أمين واحدة فالمفروض إحنا لنعرف مش هم فشاركهم عمر بن الخطاب وقضى بأن الإخوة الأشقاء يشتركوا مع الإخوة لأمة في الثلث ذهب للتشريع عمر بن الخطاب في القضاء الثاني ووافقه زيد بن ثابت وجمع من الصحابة ومذهب مالك والشافي تمام؟ فده حصل منه اجتهاد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا المسألة المنبرية بس دي تأخذ وقت في الشرح المسألة المنبرية دي سيدنا علي بن أبي طالب كان واقف بيخطب على المنبر فبيقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعة فأم واحد وهو واقف على المنبر قال له ما تقول في رجل مات عن أبوين وبنتين وأختين عن عن زوجة وأبويين وبنتين مات عن زوجة وأبويين وبنتين طيب إل مسألة دي إيه مشكلتها نيجي نوزع الفروض كده هنقول الأم الزوجة هتأخذوا إيه التمن عشان في فرع وارث الأب يأخذ السدس الأم تاخد السدس البنتين هياخدوا إيه التلتين إيه المشكلة هنا أزيد من ال من الـ من, من واحد الصحيح لما نجمع دول هنلاقيهم كام؟ سبعة وعشرين على كم؟ على أربعة وعشرين فأكتر من الايه؟ من التمن دي حاجة بنسميها العلف الميراث خلاصتها ان احنا هننزل المقام ده هن البسط ده هننزله ايه؟ مقام ونزل البسط تاني زي ما هو فكرته ان احنا بنعمل ايه؟ دلوقتي واحده تمن التمن ده ما احنا مينفعش هنجي هنقسم ازاي عليهم عنصباتهم فهننخصم من كل واحد بقدر نصيبه طب هنخصم من كل واحد بقدر نصيبه ازاي عملية حسابية خلاصتها ان احنا بنخلي البسط ننزله ايه مقام تمام اللي هنا شايف البسط بنخليه ايه مقام وننزل البسط اللي هو 27 ننزله مقام وننزل البسط زي ما هو يبقى كده 3 على 27 و4 على 27 في الاخر يبقى 27 على 27 و ايه؟ طبعا 16 على 27 اصغر من 16 على 24 بس بالنسبة اللي احنا ايه بمقدار نصيبه في التوم طب تعالى كده 3 على 27 بتساوي كام تسعه استنى يا ابن ابي طالب وهو بيخطب على المنبر بقى لما قال له الراجل مات ايه قال له ساره ثمنها ايه تسعه قال له الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى له المآب والرجعه ام واحد قال له ما تقول في من مات عن زوجة الاوين وبنتين ام قايل له ساره ثمنها تسعه الثمن بقى ايه تسعه وهو واقف على المنبر كده من غير ما ايه يعمل القصة دي ولا يبقى فيه ورقة ولا ألم ولا حق القصة دي كلها الشاهد بقى من الكلام ده ان المسألة دي ما حصلتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كده نزل لها قدر من نصبها المسألة دي تمت بناءا عن ايه عن اكتهاد وقياس على الغرماء الغرماء واحد عليه دين ماتوا عليه دين وعندنا التركة بتاعته لا تفي بأنصبة الغرماء بنقسمها عليهم كل واحد بقدر ايه نصيب فهو العلماء قاسوا عندنا بطالب قاس التركه على ايه قسمه الغرماء وعمل القصة اللي احنا ايه قلناها دي فده دليل على ان حصل اجتهاد في عهد الصحابه وكان عندهم قواعد الاجتهاد في اذانهم وان لم يصرحوا بالايه بالكتاب طبعا انا قلت انا مش هشرح انا بس برجع مراجعه سريعه عندنا بقى ايه في عهد التابعين حصل تفرق بقى للصحابة في الأمصار وكل واحد بقى لي تلاميذ ظهرت مدرسة الحديث في المدينة على رأس الإمام عناس مدرسة الرأي في العراق على رأس الإمام الشافعي تتعلم على رأس الإمام أبو حنيفة تتعلم الإمام الشافعي على يد الإمام مالك إمام مدرسة الحديث وتتعلم على مدرسه الرأي على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فتتلمز على المدرسة دي وتتلمز على المدرسة دي وعرف ما عند المدرستين وبالتالي كتب هو القواعد وضوابط الاستنباط وقواعد وضوابط الفهم من الأدلة فكتب الرسالة وهذا كان أول كتاب أُلف في أصول الفقه وإن مميزات كتاب الرسالة الاستنباط المباشر من الكتاب والسنة عدم اللجوء إلى البراهين العقلية التمثيل المكثف بالكتاب والسنة تعريف ما يحتاج إلى تعريف والاستشهاد بأشعار العرب بعد كده كنا اتكلمنا على ان بعد الرسالة لحد نهاية القرن الثالث العلماء بدأوا يؤلفوا في مسائل مفردة من أشهر المسائل مسألة القياس كثيرا للمسألة السائدة في هذه الفترة يؤلفوا عيسى بن أبام ألف إثبات القياس داودوب ظاهري ألف إبطال القياس كتب بي موصل 12 عندنا بقى في بداية القرن الرابع بدأ تميز الأصوليين في تناول المسائل الأصولية إلى مدرستين مدرستة الحنفية واشتهرت بطريقة الفقهاء مدرستة الجمهور و اشتهرت بطريقة المتكلمين او طريقة الشفعية عندنا بقى درست الحنفية كلمنا عن كلام ده كله برضو في المرة اللي فاتت و اظن الشرايط موجودة لسه على الموقع كنت نشأت في الاصل نصرة المذهب تميز بكثرة الفروع والتطبيقات لها اسلوب خاص في التأليف مخالف لبقية المذاهب اوائل الكتب، اصول الشاشي، اصول الكرخي، اصول في الاصول والثلاث كتب دول مطبوعين عندنا مدرسة الجمهور سميت بطريقة لأن أكثر من ألفوا فيها لان اك تميزت بالتنظير والتأصيل بعيدا عن المذهب مرت بعدة مراحل مرحلة النشأة، مرحلة التطور الاستقرار، المتون والشروح مرحلة الموصوعات مرحلة النشأة كانت على ايد الامام الشافعي بعد كده المرحلة التانية كانت بعد الامام الشافعي ألفت كتب في مسائل مفردة بس الكتب دي ما وصلناش منها حاجة اللي هي شرح الرسالة الأصول الإشراف كل الكتب دي ما صناش منها حاجة مرحلة التطور تمت على إيد اثنين القاضي أبو باقر الباقلاني وبالحسين أبو الحسن أبو الحسين القضي عبدالجبار المعتزل دي غلطة ميجي ادخل المسائل الكلامية في علم وصول الفقه وما كتب في هذه الفترة حتى نهاية القرن الخامس من أهم ما أقول في علم الأصول والكتب دي وصلتنا أمثلتها كتاب المعتمد كتاب اللمع والتبصرة قاطع الأدلة، الحدود والإشارة وإحكام الفصول العدة، الحدود في الأصول ابن فورك، الإحكام ابن حزم. مرحلة الثالثة الاستقرار كان على أيدي اتنين اللي هو الإمام الجويني ولي الورقات والتلخيص والبرهان وبعد كده الغزالي المنخول والمكنون وشفاء الغليل وأخيراً المستصفى. بعد كده بقى بدأ العلماء يتناولوا القضايا التي تناولها الغزالي في المستصفة ظهر التمهيد للأبي الخطاب الواضح لابن عقيل، وصول في الأصول لابن برهان إلى الأصول شرح البرهان المازيري، محصول ابن العربي ماجيب، لحد ما جاء روازي، ألف المحصول واختصره من أربع كتب كلام ده كله أنا شرحته اللي فاتت قبل كده العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى ونفس الكتب الأربع دي لخصها الآن في كتابه إحكام الأصول إحكام الإحكام في أصول الأحكام وبعد كده بقيقة الأصول بدأوا يتناولوا هذين الكتابين اللي هو كتاب المحصول كتاب الإحكام في أصول الأحكام بالشرح وعرض الناس عن الكتب التي ألفت قبل ذلك لكتاب الورقات قلنا أول متن في علم وصول الفقه خالي من المسائل الكلامية مؤلفه عالي الرتبة عند الأصوليين قتي في البيان والفصاحة طلقاه أهل العلم بالقبول منهم من شرحه ومنهم من نظمه ومنهم من قام ومن بالتعشير عليه بعد الكتاب عن الخلافيات وذكر الرغيح فقط متن واضح العبارة سهل الألفاظ اعتمد الحنابلة كأول كتاب يدرس في علم الأصول له شروح معاصرة كثير أهم المؤلفات بقدي تأووها من من الورق نكتب في كل مذهب أهم المؤلفات في علم الأصول يبدي كده المرحلة المقدمة تقريبا المقدمة دي احنا شرحناها على ثلاث مرات ورقة لا، طب يفتح نفس المؤلف كتاب البرهان ويشوف الفرق ما بين ألفاز الورقات وألفاز البرهان ومثلا لو انت قارنته بكتاب جامع الجوامع بتاع الزركاشي هتعرف الفرق جامع الجوامع فيش كلمتين وراء بعض هتعرف تفهمه طب ما هنوضح لحديد يعني لما يقول أما بعد فهذه ورقات تشتملوا على أصول في أصول الفقر وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره إصول الفقه متألف من إيه إن فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام السابعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل عرف بقى الواجب والمندوب والمباح والإيه والمحظور والصحيح والباطل وبعد كده معي الألفقة خاصة من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على الخلاف ما هو في الواقع والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال والحلم المكتسب الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجوز أحد أمرين أحدهم أضفر من الآخر والشك تجوز أمرين لا مزيد إلا على الآخر وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به تقريباً ده أصعب جزء ممكن تلاقيه في الورقات. أماه يشتمل النص السابق على المسائل الأتي تعريف الأصل، تعريف الفرع، تعريف الفقه، تعريف كل حكم إحكام شرعي، علاقة الفقه بالعلم، تعريف العلم، تعريف الجهل، تعريف العلم الضروري والعلم المكتسب، النظر والاستدلال والدليل والظن والشك، تعريف أصول الفقه. أه قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره، فرع ما يبنى على غيره. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المعرفة اللي هي الإيه؟ العلم. الأحكام الشر الشرعية اللي هي تكلفية وإيه؟ ووضعية. تمام؟ طيب الفقه اللي هو العلم بالأحكام الإيه؟ الشرعية مه الفقه هو الإيه؟ العلم. خلاص يبقى الفقه أخص من الإيه؟ من العلم. طيب العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لو وإما إيه ما ضروري وإيه؟ الضروري لا يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن نظر وإيه؟ طب إيه النظر وإيه الاستدلال؟ النظر والفكر في المنظوري فيه والاستدلال طلب الدليل الدليل اللي هو المرشد إلى المطلوب واضح كده إيه؟ طيب أنا كده هشرح طيب العلم بنول في علم العلم نوعين علم ضروري وعلم مكتسب يعني ايه علم ضروري يعني علم مكتسب واحنا دلوقتي لو احنا بالليل احنا بالليل دلوقتي صح هل انا محتاج ان انت تثبت لي ان احنا بالليل ها هل احنا محتاجين نثبت ان احنا بالليل مش محتاجين صح مش متوقف على نظر واستدلال لو احنا بالنهار وانت واقف واحد قال لك الشمس طالعه قلت له اه يقول لك لا إثبيت لأن الشمس يطلع مين قال الشمس يطلع؟ ولا عادي؟ كل الناس عارفة أن الشمس يطلع هذا بنسميه علم ضروري علم مش متوقف على نظر واستدلال ومقدمات تمام؟ واضح كده؟ هذا بنسميه علم لا يتوقف على نظر ولا على استدلال مش محتاج أدلة علشان تفهم هذا الإيه لأني أنت صعبان عليها حتى لا كده؟ العلم المكتسب بقى اللي هيقع على نظر وإيه؟ واستدلال يعني ايه هيقع النظر والاستدلال يعني محتاج ان أنا اثبت لك الكلام ده انا بقول ان الحكم الشرعي كذا طب جبت الكلام ده منين؟ لا لأ اصلا بيقول كذا والقاعدة بتقول كذا يبدأ متوقف على نظر وإيه؟ واستدلال يبدأ علم ضروري وعلم مكتسب. الاصولين عندهم العلم هو معرفة الشيء على ما هو به في الواقع يعني يعني الكرسي ده اعرف ان هو كرسي طب انا ممكن اكون مفكره حاجة تانية لو مفكره حاجة تانية ده عندهم هوش علم. طيب أنا غالب على ظني إن ده علم إن ده كرسي ولا برضو ده مش علم العلم تعرف إن هو إيه على حقيقته هو حقيقته كذا وأنت تعرفه على هذه الإيه الحقيقة تمام طبعا إحنا نش يعني هذا سيء نشرح الكلام مش هنخوض شوي خلاص إذا بل... اللي يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن الضروري لا يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن نظر واستدلال انا مغير لك الالوان نهوت عشان تخلي بالك ان احنا لما بنعرف النظر بنعرف اللي هو موجود في الإيه؟ في الجزء اللي فوق اه يعني هو ليه عرف النظر واللي عرف الاستدلال عشان يعرفك ايه هو العلم الضروري ايه هو العلم الايه النظر النظر ان انا بفكر في الحاجة دي شايفها ببص عليها بشوفها هي ايه بالضبط بيبدا اسمه ايه نظر في الشيء تمام طيب والاستدلال إن أنا أطلب دليل أقول لك لا أقول لي إيه الدليل على الكلام ده بسمه إيه استدلال خلاص أبواب أصول الفقه التي ذكرها الجوين ركزوا معي الأنية دي أكثر النقطة ممكن تكون محايراكو في الكتاب الجويني قال أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل المبين والظاهر والمؤول والأفعال والنسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. طب دي ترتيبة غير لنا لسه إيلها من شوية طب نربطهم ببعض بقى الأدلة فين الأدلة الأدلة عندنا القرآن هو ماشى ازاي قال أبواب أصول الفقه اللي هي أدلة الفقه تمام هو قال أبواب أصول الفقه الوصول الفقه عنده اللي هي أدلة الإيه الفقه فيبدأ في باب الأدلة إيه على طول هقول دلوقتي القرآن قواعد الاستنباط منه وبعدين ذكر السنة وبعدين ذكر ما يترتب على الكتاب والسنة وبعدين ذكر الدليل الثالث وضوابط نقل الأدلة الثلاثة وبعدين الدليل الرابع والدليل الخامس والعلاقة ما بين الأدلة وتجد حل المكلف الأدلة اللي هي إيه؟ وقال أبو بصور الفقه هو عنده أصول الفقه اللي هي أدلة اللي الفقه؟ لا أنا في الشرح قلت إنه أصول الفقه عند المتقدمين اللي هي أدلة اللي الفقه؟ ولما بيذكر الأحكام بيذكرها كتمهيد لمعرفة اللي إيه الأدلة، تمام؟ فهو عايز يتكلم عن الأدلة في دليل اللي هو اللي إيه القرآن أهم حاجة فيه يتكلم عن إيه أقسام الكلام عشان يتكلم على الحقيقة والليه والمجاز. أهم ما بحث في القرآن. تمام؟ فاهم كده؟ طيب قواعد الاستنباط بتاعة القرآن اللي هي الأمر والنهي العام والخاص المجمل والمبين الظاهر المبقى أول اللي هي أصلا إحنا حطناها في قواعد الاستنباط في الربع الثالث أنا بفهمك بس هو مرتب الكتاب بتاعه ازاي هو ذكر القرآن ما يهموش فيه إلا مبحث الحقيقة والمجاز فذكر أقسام الكلام كتوطئة الكلام على الحقيقة والإيه والمجاز وبعد كده ذكر القواعد اللي استنبطت اللي هي قواعد استنباط من القرآن طيب السنة محتاج يتكلم فيها على إيه؟ السنة عبارة عن إيه؟ يا قول يا فعل مش كده؟ طيب القول هي زيها زي الإيه؟ القرآن تدبى نفس الأحكام اللي تنطبق على القرآن تنطبق على إيه؟ على, على القول في السنة طب الأفعال أم ذكرها أهي؟ طيب إلا مرتبط بالكتاب والسنة مع بعض عشان يذكروا بعد الكتاب والسنة الناس خول منسوخ طيب إيه الدليل الثالث؟ بقى الإجماع إيش كذا طيب الكتاب بيتوقف عن النقل والسنة على النقل والإجماع على النقل أم بتكلم على أبواب نقل للإيه الأخبار اللي هو ضوابط نقل الأدلة للإيه التالت وبعد كذا الدليل الرابع اللي هو أدلة الخامس اللي هو العلاقة ما بين الأدلة اللي هو هو الذاكي خمس أدلة فالعلاقة ما بينهم باب ترتيب الأدلة طيب حال المكلف اللي هو صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين لو جينا نبص بقى هنلاقي الأمر والنهي والعمل الخاص والمجمل والمبين والظاهر من الأول هي دي قواعد علاقة اللفظ بالإيه؟ بالمعنى وترتيب الأدلة والنسخ دي قواعد الجمع والإيه؟ والترجيح إيبه كده ذكر باب القواعد ولا ما ذكرهوش؟ هم؟ ذكر باب القراء وعندنا هو كده ذكر باب الأدل صح وباب حل المكلف في الآخر ذكره اللي هو المفتي والمستفتي وأحكام الأيه طيب ما الباب الأولاني اللي هو الأحكام ذكره فين ذكره في المقدمة لما قالوا الأحكام سبعة وهم ذكر الأحكام الأيه السبعة يبقى هو كده فهمنا ترتيب الكتاب كان في ذهن الجويني ماشي ايه ازاي واضح كده بس ناخد بقى الشريحة اللي هو كده فصل في الأحكام الشرعية وقلت الفصل ده غير موجود في الكتاب منه غير التعريفات بس بس مش هينفع نقتصر على التعريفات لأن الحاجات دي مهمة طبعا كل الشرعيح اللي بتتعرض دي موجودة ورق لو عايزين جيبه لك ورق اجيبه وموجود على الموقع ملف BDF يعني انت لو نزلته طبعته موجودة مشكلة والورق موجودة اجيبه موجودة الأحكام الشرعية قسمي الأحكام تكلفية وأحكام وضعية أحكام الت أنا أحكام التكلفية أي.. أنا قلت قبل كده الأحكام التكلفية خمس أحكام ما ينفعش فعل يوصف بحكم منهم وما ينفعش فعل يخلو من واحد منهم تمام الشرع يأمر أو ينهى أو يسكت والأمر والنهي كلاهما جازم أو غير جازم إيه بالأمر الجازم هو الإيجاب والغير جازم الاستحباب والنهي الجازم التحريم وغير الجازم الكراهة وسكوت الشارع أو التخير بين الفعل وعدمه هو اللي هي طيب الأحكام التكلفية قلنا إنهم خمسة وجوب استحباب إباحك راه تحريم في الواجب قلنا تعريفه ما يثاب على فعل ويعاقب على تركه المندوب ما يثاب على فعل ولا يعاقب على تركه طبعاً تعرفديش رحنا المرة اللي فاتت المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعل المباح ما لا يثاب على فعله ولا عاقب على تركه. المكروه ما يثبه لا تركه ولا يعاقب على فعله. الأحكام الوضعية الأمور التي جعلها الشارع علامة على أمور أخرى اللي هي السبب والشرط والمانع الصحة والفساد الرخصة والعزيمة طيب مين اللي بيحكم بالحكم ده إجمالي وهيجيب التفصيل دلوقتي. ما الذي يحكم بالحكم الذي يحكم بالحكم الشرعي هو إيه الله عز وجل طبعا دي مسألة ليس فيها خلاف. إنما وصلنا هذا الحكم عن طريق مين أهل السنة قالوا عن طريق الإيه؟ المعتزلة قالوا عن طريق العقل وإرسال الإيه؟ فلو ما فيش رسولي بالعقل كافي في إيه؟ فنحن نعرف الأحكام، تمام؟ طيب، اللي بيحكم فيه بالحكم اللي هو فعل الإيه؟ مكلف، بل لازم نتكلم على إيه؟ شروط الفعل، وهو أنه يكون معلوم، وأنه يكون إيه؟ مقدور، وشروط الإيه؟ الشخص، عشان يكون مكلف اللي هو البلوغ، والإيه؟ والعقل تفصيل الكلام ده اللي هو تعريف الواجب هوط وينقسم إلى واجب عيني اللي واجب على كل مكلف بعيني واجب كفائي وهما طلب إيجاده من مجموع المكلفين دون نظر إلى إيه الواجب الكفائي يتعين في حق القادرين إلى أن يوجد من يقوم إيه به وأن اللقاء بين الواجب والفرد تعريف المستحب والمباح الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع شرحنا القاعدة دي مرة اللي فاتت قبل كده يعني بالتفصيل والذكراها والتحريم يتكلمنا عليهم الأحكام الوضعية الأمور التي وضعها الشهر يعلم على أمور أخرى السبب والشرط والمانع بلحق بهم الصحة والفساد السبب والشرط والمانع وإن وصف ظهر منضبط في السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم زي زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الضهر الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم من مينفعش يصلي من غير ما يتوضى لكن لو متوضي ممكن يصلي وممكن ما يصليش أما المانع يلزم من وجوده العدم لو المرأة حاضط يبقى ما ينفعش تصلي ولو ما حاضطش ما يلزمش منها أن يتصلي أو ما هي أو ما تصليش وجود الحكم الشرعي لازم 3 حاجات وجود الأسباب استفاء الشروط انتفاء الايه الموانع الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد الباطل ما لا يتعلق به ولا يعتد به شروط التكليف بالفعل اللي هي أن يكون معلوم أن يكون مقدور طبعا أنا أقول رؤوس أقلام بس لأن الكلام ده كله تم شرحه بالتفصيل أنا بعيد منهج سنة كاملة شروط الشخص أنه يكون بالغ وأنه يكون عاقل ما يعرض للعقل يجي للتكليف زي الجنون وزي الإكره وقمنا شروط الإكره تمام ده كده الجزء بتاع الأحكام الشرعيه ايه خلص الباب بتاع أقسام الكلام اللي هو اتكلم فيه على الحقيقة والمجاز مش محتاجين فيه أكتر من نحنا نعرف إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز الح الحقيقة ما بقي في الاستعمال ما بقي في الاستماع على موضوعه والمجاز ما تجوز بها عن موضوعه وأم أي البال مجاز زي ليس كمثله شيء ولا زي سؤال القرية هو كالمجاز بالنقل كالغائب فيما يخرج من الإنسان تكلمنا على قضية الحقيقة والمجاز. أن الكلام المقسم إلى حقيقة ومجاز، والمجاز ممكن يبقى مجاز مرسل أو استعارة لما حقيقة اللفظ المستعمل في, في موضع له من استطلاح المخاطرة المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له من استطلاح المخاطرة لعلاقة يقارين منع من إرادة المعنى الأصلي هنقول في الأمور الشرعية لابد أن القارينة دي يارد بيها دليل العلاقة غير المشابهة اللي هي المجاز المرسل ودي لها علاقات كتير العلاقة هي المشابهة ده الإيه اللي يستعب الأصل الكلام بيحمل على الحقيقة حتى يرد دليل يدل على المراد المعنى المجازي مش معنى الإيه الحقيقي. انتصر لان لأن اللغة أصلاً ما فاش مجاز. مش من القرآن ما فيهش مجاز. تصل لأن اللغة ما فاش مجاز. كلام ده في مجلد السابع في كتاب كتاب في الفتاوى. وفي مواضيع من مضمون الفتاوى اثبت المجاز. مكتاب الإيمان تصل ليس في اللغة اصلا مجاز. وليه مواضيع أخرى في مضمون الفتاوى بيتكلم فيها بيقول بالمجاز. طيب الجزء بقى اللي إحنا على اللي فاتت كلها اللي هو باب الأمر والنهي. ده نص كلام الجويني اللي هو المتن بتاعه. قلنا المتن ده يحتوي على المسائل دي: في تعريف الأمر، صيغة الأمر، دلالة الأمر، هل أمر يقتضي التكرار والفور، قدمة الواجب لما يحصل الإجابة. من المخاطب بالأمر والنهي، حكم تكليف السعي، حكم تكليف الصبي والمجنون، هل الفور مخاطبون بفروى اللي الشرائع. مخاطب بالأمر والنهي. شرحناها في اللي هو فعل الايه المكلف وحكم تكليف الصبي المجنون شرحناه في شروط الايه المكلف في الورق اللي قبل كده هل الامر بالشيء النهي عن ضده وتعريف النهي قلنا النهي يقتضي الفساد ومعنى صيغة الأمر 15 مسألة في النهي في باب الأمر والنهي وأظن ده الباب اللي احنا وقفنا عنه المره اللي فاتت ما خدتوش باب العموم والايه والخصوص صح كده صح ولا ايه تعريف الأمر أنهي أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الايه؟ الاستعلاء، والنهي استدعاء الترك، وشرحنا إيه معنى الإه الاستعلاء. صيغة الأمر إفعل، وصيغة نهي لا تفعل، ويلحق بإفعل كل لفظ في اللغة يدل على الحث ماله والإلزام مثل فرضا، وجب كتب عليكم، واسم فعل الأمر والمضارع المسبوق بلام الأمر. دلالة الأمر أن الأوامر شرعية. مقسم ل 3 اوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام شايف اللي هنا شايف طريقي انا كده منداري على حد اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام ودي طبعا تدل على الايه الوجوب إجماع أوامر لم يقترن بها ما يدل على الحتم اقترن بها ما يدل على عدم عدم الحتم والإلزام فدي طبعا لن تدل على الوجوب انما تدل على غير الوجوب حسب القرائن الحق قسم الثالث هو الأمر المجرد عن القرائن وده يحمل على الوجوب عند جمهور العلماء الأمر يقدر تكرر أن إذا علق فعل الأمر على وجود شرط أو صفة فإن المامور يجب فعله كلما تكرر الشرط أو الصفة بلا خلف تمام؟ أما إذا لم يعلق على شرط أو صفة بالكنوة مجردا عن ذلك فهل يكفي إيقاع المأمور مرة واحدة؟ أم يجب إيقاعه أكثر من مرة؟ وإنه الجمور ان هو يكفي ايقاعه مرة واحدة ولا يجب التكرار وده الكلام للرجاح والجويني في, في الم. هل يقتضي الفور؟ قلنا فيها قولين ان هو يقتضي الفور والقول الثاني ان هو يجوز تأخيره على وجه لا يفوت الإيه المأمور به وده برضو الراجح عند الإيه؟ الجويني وذكرنا مسائل تفرع على هذا الخلف قدمت الواجب لو فكرنها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الواجب إلا به فليس تحصيله به بواجب. تذكرنا إيه أمثلة. بما يحصل المكلف يحصل الإجازة إذا أتى بالفعل بانتفل المأمور بكمال وصفه وشروطه تسقط مطالبته بذلك إيه الفعل. حكم تكليف الساهي هو قال هل ساهي يعني مكلف حالة ساهوي؟ أمر الساهي النائم والمخطئ والنسي. طبعا حالة سهوة غير مكلف لانتفاء وجود العقل هنا لكن ذلك لا لا ينافي كونه مكلف متى زال سهو فينا غلطة ومعنى كونه غير مكلف حالة سهوة أنه لا يترتب إثم على تركه لواجب مثلا بسبب سهوة أو بسبب كونه نائم لكن صح في العبارة دهية نقول أن السهوة مكلف لكن لا يأثم بتركه لإيه لواجب هل الكفار مخاطبون بفروة الشريعة تكلمنا عليها وقلنا مخاطبين لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده دي فيكم فيه معاكم فيها مرتين واتكلمنا فيها بالتفصيل التهتم معايا فيه لو فاكرين قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده في حق المأمور ويختلف فيه في حق الامر واختلاف مرده إلى القول بالكلام النفسي فلا معنى له على مذهب لإيه السلف هل النهي يقتضي الفساد أنا فاكر أنه برضو في الصالة فيها الثلاث أحوال لو مني عن الفعل ذاته يقتضي الفساد الوصف لازم خارج عنه برضو لا يقتضي الفساد إلا لقارينة أو, متو أو النهي متوجة إلى الفعل الوصف خارج غير لازم قلنا ده لا يقتضي فساد معاني صيغة الأمر ليها معاني كتير الجونية ذكر منها الإباحة مثل قوله وإذا حلالتم فاستاضوا تسوية مثل قوله يصبروا او لا تصبروا التهديد مثل قوله اعملوا ما شئتم التكوين مثل قوله تعالى كونوا قره عيون خاصين يبقى كده خلصنا اللي احنا شرحناه السنه اللي فاتت كله في شوية الخمس دقائق اللي احنا مش خمس دقائق بس يعني مثلا ماشي ساعه لو يعني عايز يعني في الساعه الربع اللي فاتوا دول يبقى احنا كده رجعنا على المنهج بتاع السنه اللي فاتت كله طبعا مفترض ان الباب اللي بعد كده باب العموم والخصوص ده نبدأ فيه والمفروض نخلص الكتاب إن شاء الله الإيه في هذا الترم نحن نأخذ كل أسبوع نبدأ النهاردة في العموم والخصوص ولا نبدأ المرة الجاية طيب شكل واحد بس اللي بيقول هاشك محمد لا أنا ما عادي أديه صار له ربع ولا ساعة ولا ساعة وربع ولا. ساعة طيب لا خلص هنخليه بقى المرة الجاية عشان نبدأ إتكلم على بعض